ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلما, وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 ومن تَقِ السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أَكْبَرُ من مقتكم أنفسكم إِذْ تدعون إلى الْإِيمَانِ فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلك بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون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 لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خالق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 أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله, بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أي يقول, يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم يك كاذبا فعليه كذبه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 يَأْمُرُهُمْ وَيُلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ نَاصِرٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبَعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ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 وَإِذَا تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَقُولُوا الضَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إِنَّا كنا لكم تبعا فهل أَنْتُمْ مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إِنَّا كل فيها إنا الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى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 فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم إن في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين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 قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا غيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامدت ان اسلم لرب العالمين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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيْنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عَادَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَثَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ